أو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَلِكَ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَفْوَصِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ